مرد الله ورحمة الله ورسوله وللله وسلكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله الله وبركاته أما بعد فمواصلة لمزارسة من كتاب العالمين بالرجوع إلى ما ذكره السادين وماذا القلم قلم المسيح كالألامة من الجريد الطبري وكذلك القرقضي وكذلك ابن كثير مستعدين من مداخلي والشنطيق للضحفة أبواء الميان وإذا غير ذات ممن في هذا العلم الكريم حسب ما نره مناسبا في هذه المجلة نقف مع من آيات صورة البقرة وهي قولوا من جذب على وَلَقَدْ عَلِمْكُمُ الَّذِينَ حَتِذَوْا مِنْكُمْ بِالسَّبْتِ فقلنا لهم هُمُوا بِغَرَثَانِ خَاسِئِينَ فجاءنها ما كان هنا بين يديها وما خلفها ومركزه للمتقين و انما الايمان نور حق ايوا لقد ادنتم ايها اليهود اضللتم الذين هدى وضل وضل في حاله التبعه فأعقبناهم على الآيب ومضغناهم قروضاً خاسئين الذينيذين حقيرين وجعلنا تلك الحاسبة نكالاً ورقوبة وموضة لمن عطى الله جنة وعلا وكذب الخصم هذا هو مجمل معنى هذه الآيب أو هاتين أو مجمل مهنة أتين من آياتين إلا أن المغسرين يستنبطون من كلام الله يجذر على معاني مختلفة مما تذبب عليك هذه الشارع أو مما نبهت عليك فمن ذلك أن قوله والتعالى ولقد علمتهم الذين أنتذوا منهم بالسفر هذا مقفصل في حياة في سورة العراق وهي قوله جد وعلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر واسألهم يعني من الضوءين فيهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يأتون في الثبت إذ تأتيهم لكانهم يوم ثبتهم شرعا ولا يوم لا يثبتون لا تأتي إلى آخر الآيات فسيأتي هذا لإن الله تعالى إن ينفر الله في صورة الأحراف حيث ذكر الله تعالى أنه من قصر إلى ثلاثة مجموعات مجموعة عطب الله تعالى وهي الذي يتنشير إليها المنم ومجموعة أنكرت عليه إنكارا باللسان ومجموعة تكتك فلم تنكر عليه لكن الشاهد هنا أن قوله الدعالة ولقد أليكم الذين عن هدفت منكم السمت هو الذي فصل في قوله جفع وعلا واتقالهم عن القرية التي كانت أعضرة بحرة إذ يعدون في السمت إذ تأتيهم شيثانهم يوم سمتهم شفراً ويوم لا تبتون لا تأتيهم وقصة ذلك أن الله تعالى امتحن وابتنى بني إسرائيل وذلك أنه منعهم من أن يصطادوا يوم السبت ثم ألهم الأثماك أن تبدو يوم السبت كثيرة منتشرة طالية وهو اليوم الذي منعهم أن يصيدوا فيه فيصدروا ينتظروا يوم الغد فإذا جاء يوم الغد لم يجدوا أسماكا فما استطاعوا أن يصدروا على عمر الله جنة وعلا فمنهم مجموعة اختالت على عمر الله فأخذت تنفذ الشراك يوم السبب عفوا يوم الجمعة أصبح السمك بالشباك يوم الجمعة لا يوجد سمك فإذا جاء السمك يوماً ثبت نشبت الشباك فلا يأخذوه بحجة أنهم من منهيون عن أخذه يوم السمك فإذا أصبح الأحد أخذوه فهذه الحيلة فهم يقولون أنه لم ننصد الشباك لم ننصد الشباك يوم الثبت ولو نأخذ السمك يوم الثبت وعدنا على القبنا يوم الجمعه واكلنا يوم الأحل وهذا علي حيده وهذا حيره لم تنفل شيء والله قدير بذلك الخروج ومغارمه بيننا وبين ابي محمد صلى الله عليه تعالى في المائدة ولما تود لكم بشيء إنما الصيد الأنانه حيثيكم ولما هم قلوا السرؤون كان ذلك في راقحة الكذيبية لما أحرم أمحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقصدوا مكة محرمين ابتلاهم الله لصيد البار كما ابتلى بني الظاهر لصيد البحر فكان الصيد يسير وضطه إن شاءوا أنسحوه لأيديهم وإن شاءوا وفاروه لأزلحك وظهر لهم ضروراً لن يكون معهوداً ينطبع إلا لم يعتدوا على ثلث وحد لأن الله جل وعلا حظ عليهم صيد البحر صيد البرد ماذا نصروا معهم بل جاء في بعض الحديث أنه أن لعدة رسولان وهذا القرد مفرمين وخرج أبو قتادة إلى سحر البحر غير مفرم ثم إنه بينما هو معه إذ رأى حمار وش خلفه حتى قتله فأتى له فقدمه إليهم فشكوا في أكله فسأل الهبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم هل منكم أحد أعانه بشيء؟ قالوا لا قال فكلوا وفي رواية أنه سقط صوته فطلب منهم أن يعطوه الصوت فأبرد أنه هم محيث فهذا فرق عظيم بين اليهود أو بني إسرائيل الغادرين المكذبين أطحاب الخير والمكر ونحن منذ روائي سورة البقرة ولازمنا في آيات تخاطب بني الضحيل متذكر جرائرنا وعلى الله تعالى علينا وتكذيبه لذلك لتلك الآيات وغفرانهم بها فهذا فرق واضح بين هاتين الأمتين قوله يوم السبت السبت معروف وهو اليوم الذي هي للجمعة معروف ويختلف وقد جاء في المنظورة التي تذكر الكلمة الواشلة التي يختلف معناها إذا كسرت أولاً أو فتحت هومين حيث يقول الناظم حملت يوم السبت إذ جاء معز السبت على نبات السبت في المهمه المستطعلي كم السبت والسبت والسبت ثم شرحها فقال بالفتح يعني بأنك السرد قال الفتح يوم وإذا كثرته فهو الحدى والضم نفس الوحيدة إذا نشى في الغرب فطار السرد اليوم والسرد نعم والسرد نفس فالسرد معروح وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله نحن الآخرون الأولون يوم القيامة نحن أول من يتبر الجنة بيد أنه يعني هذا الكتاب أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدان الله لما اختلفوا من الحق فهذا يوم المولد اختلف فيه هدانا الله اليه يوم الجمعه فهذا يوم المولد اختلف فيه هدانا الله اليه يوم الجمعه فاليوم اي الجمعه لا لا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى خرج الايمان مسلم في صحيحه واواخر الايام اي يوم الجمعه والشائد هذا أن نتفذ لليهوم وأن اليوم الأفضل أيام الأسبوع هو الجمعة وقد أكتلك فيه أهل الكتاب نعنه رؤوس الكتاب قبلنا وهذا ما راض له وهذا من خيرية هذه الأمة التي تنجزها الله تعالى بها ثالثا ثالثا وجبر عذبان هنا لقد علمت والذين انتهكوا منكم في السر ماعك الله اشربا يديهم وانهم اختالوا على القلب وزعموا انهم نفذوا الامر والواقع ان هذه حيله ولذلك تمام الله تعالى اذوانا وهذا مشهور عند كما قد ايه قال ابو خالد المسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر بن عبد الله لا الله يخدع حرمت عليهم شروم المائده فجملوها واذابوها بركن ثمن وقالوا ماكلنا ما رب احرم عليه الشروم فأذابوها فباعوها دهنا فأتاوا وهذا من الحيل وقد يقع المسلمون في بعض حيل بني إسرائيل ومن ذلك البيع المعروف ببيع العينة بيع العينة هو حيلة على الربا كحيل بني إسرائيل وهو رباً صريح وجاء الرعيد فيه إذا رضيتم بالزرع وأخذتم أذناء البقر وترثتم الجهاد وتبايحتم بالعين سلق الله عليكم ذلاً لا يرفع حتى دعوه إلى ربكم وصورة ذلك أن يشتري المشتري سلعة من لِكِهَا إِلَى أَجَلُ بِقِيمة إِنَّا ثُمْ يَبِيعَها عَلَيْهِ بِنَقْدٍ أَقَلٍ بمعنى آخر أو بصورة أول إيجي واحد يشتري مثلاً خيار من المعرض بأربعين مليون إلى ستة أشهر ثم يقول لصاحب النأل يشتريها مني فيقول صاحب المحل اشتريها منك ب30 كاش بيشتريها لانه ب كاش ويدفعها له اي يدفع له ال30 فيكون اقترض 30 ب40 والسياره وهذا عين الربا وهذا عين الربا المشاهد أن بني إسرائيل من شيمهم هذا التحايل والمسلمون أحيانا يشابههم بهذه الحياة رابعا أولو تعالى تونوا قرضة أي أن الله جل وعلا حاكم عاقب الطائفة التي اعتدت والطرائض السلامة من دعاية العراق وأشهدت فالطائف الذي اعتدد وتحايلت على سواء الله حول رب الله قرادة وعاد مصابرين حقيرين ذليلين بعد أن كان وهذا التحويل على حقيقته أي منتقه قرادة على الحقيقة وحينئذ سيأتي هنا سؤال معنى ذلك أن بني إسرائيل خاصة أصحار هذه التي ذكرها ذكرها الله في بكتابه كانوا ثلاث مجموعتان مجموعتان نجت واحدة أنكرت باللسان واحدة أنكرت بالقلب ومجموعة احتالت على أمر الله فوقعت في مخالفة أمر الله فحولهم الله قرداً فصال مجموع أهل القرية بشر من بني إسرائيل وقردة من سوقون من بني إسرائيل والسؤال البشر تناسلوا يقينة فهل تناسل القردة المنسوقون من بني إسرائيل وهل القردة الموجودة المعروفة هم من بجد إسرائيب طيب في ذلك قولان للمسترين القول الأول نعم هذه المجموعة التي منتقت تنافل وفي هذا أحاديث وروايات قد يكون بعضهم أول ما الغرب بها مع طحتها أول ذلك حديثه الفأرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل فقدت أمة من بني إسرائيل لا يذرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر ولا أراها إلا الفأر ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبن لم تشرفه؟ وإذا وضع لها ألبان الشاق شريبت هذا الحديث فقام الشيخان قلبه خارئ ومسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن أمة من الإخوة يرغب ولا يدرى ما فعل الله بها ولا قراءة إلا الباب واستذنب عليه الصلاة والسلام بأن من إسرائيل يلغى الله عليه قالوا عليهم الإبل مثلها الشياء وهذه الفقرة تعاق لبن الإبل وتشرب لبن الشياء وقدم له ضب ليأكله فقال لا أدري لعله من القرون التي متخفت لا أدري لعله من القرون التي مسلحة وهذا حيث من الصحيح واستدل بأثى غريب لا عن خريب اصطلاحا بل هو صحيح ذكره اليوم البخاري في صحيحه مختصرا وذكره في تاريخه مطولا وذكره الإسماعيذ في مستهرته بإثناس شيئا في البخاري مطوها عن عمر ابن ميمون وعمر ابن ميمون تابعي مخضرا أترك النبي قلال في طالب قلم وأسلم بعد وحاته وهو سرة عالم من علماء التابعين قال عمر ابن ميمون كنت أرعى غنما في اليمن ما رأيت اردا عجوزا قد توسد يد جردة وهي زوجته قال فجاء قرد شاب وكأن هذا شاغل على القردة قال فسحبت يدها من تحت القردة العجوز ثم تبعت فرأيته زنابها ثم رجعت فوضعت يلها تحت القرب العجول كما كان على من قيامه ثم انه فيقظ فاشتم فيها رائحه فاخذ يطيح فاجتنعت عليها القرده فاتوا بها وبالقرب الشاء الذي زالها فحفروا لهم معه ورجموهما فقال هؤلاء هذا من, من, من اليهود الذين منصفوا بذليل أنهم يعرفون هذه الأحكام وقد استنكر العلامة وبرو عمر ابن عبدالفر هذه الشكاية وقال وجه نكارتها أن العقوب على الزنا ويطامد الحج هذا لشأن المكلفين وأن القرضة ليس كذلك ثم جعل لنفسه مخرجا لأنه عالم حتى لا يظهر في أسانين ضحيحة قال وينضح حج فإن عرار محمد بن ميمون قول من الجن لأنهم مكلفون وأضرب كما قال ابن حجر أغرب الحميدي في الجمع على الصحيح وأنكر هذه القصه وقال روى ذكره في بعض نسخ البخاري لعله ذليل عن البخاري وشدد ابن حجر ان حجر تفد عليه وقال بل الروايه الثابته للاسانيد في أكثر من نسخه من نسخه البخاري وكذلك في تاريخه وكذلك في مستخرج إسماعيلي ومثل هذا القول يذهب بالفضعة في كل الكتب وهو قوله مردد لا يستفق بميت واخترى أن هذه الخطبة فحيحة ولعل هذا من مشابهة القردة للبشر وذكر من الحجر أشياء كثيرة يشابه فيها القرد الإنسان قال فلعل هذا منها ولا يلزم من يكون يكونوا وعلى كل هذه الشواجب الثلاثة ذكرها من يقول إِنَّ أَرْقِرَدَ الْمَنْزُخِينَ أو إِنَّ بَنِ الْرَائِلِ الَّذِينَ مُنْتِقُواْ قِرَدَةً تَنَاسِل وانتصر لذلك البكر العربي في كتابه الأحكام وركت عليه القرطج في كتابه الجامع وهو النقل من ابن العربي وكثير المواضح له ولكن هذه من المواضح التي خالفه فيها ورد عليه وهو القول الثاني أن أولئك القرد الذين هم مصر بن انقرضوا ثمانا ولم يبقى عين ولا أترى وأن القرد المعرقين هم أمة من الحيوان لا ذكر لهم من وعجاب عن هذه الأدلة بأجوبة أول وار أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجهاد والظن لأنه فعل الله أرى إلا أنها الفعل. فقاله عليه الصلاة والسلام على وجه الاجتهاد والمن ثم أعجي إليه بعد ذلك بخلابه فقد فحّ أن الإيمان مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل لمذخن نثلا ولا عقبا وقد كانت التغذة والخنازير قبل ذلك فحّ النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لم يجعل لمسخ مثلاً ولا عقباً وقد كانت اترابة والخناثير قبل ذلك قصده النام مسلم بالصحيح وفي الضبران قال قد الله عليه السلم ما متخد كمة القطر فيكون لها مثل فحقه العزامة الألبانيين وهذا هو الصرار هذا هو الضرار أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ما قال بناء على ظن واجتهاد ثم أرحى الله تعالى إليه بخلاف ذلك فبينه ولهذا النظائف منها حديث المصيات فقد كان في المدينة غلام أو صبي يهودي يقال له إذن صيات وكانت له أحوال فأحيانا يلتقى حتى يدعى الطريق وأحيانا تغطر له أشياء غريبة حتى يشك فيه هل هو المسيح الضجاج أم لا وذهب يريه النبي صلى الله عليه وسلم مصر فقال له فدعاه أن يؤمن ذي قول الصياد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الصياد جملة سورة الزخان فقال قبأت لك خذيئة فما هي فنظر يمنة ويسرة وقال الزخم ثم وقال ولم يدري ما بعده. فقال عليه الصلاة والسلام اخذر فإنك لن دعه وقجرك أي مكونك دجال من الدجاليات والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام شك هل هو المتجيء هل هو الدجال أم لا فقال عمر يا رسول الله دعني أخطأ عنه مع أنك لا يبقى دجال لذلك فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر إن يكون هو فلن تسلق عليه لأن النجاح للصلاة عنده كل رحي الذي يقتل فجاب فرئيسة عمر يقتل وليس عمر فقال إن يكون هو فلن تسلق عليه وإن لن يكون هو فلا حير لك في غتله والشاهد هو أن النجاح للصلاة كان يظن أنه الفجاب وعيضاً كانوا في ستن مع أي أرحاب المليئة الله سلام فنزلوا في مكان وجرفوا أطغر إثنين عند المتاع وكانوا إذن الضياب اذهب معهم وعرضوا إلى الخطير فجاء راتعنا فطلب لهم الضياب أن لهم لبنا فحذب لهم لبنا فناول المصيّات إذن سعيد فقال إحرط فأضر فقال ابن فقال أبو سعيد فقال ابن سعيد الخدري اللبن حار والنهار حار لا أستطيع قال وما منعني إلا أشية أن يكون هو الزجال فكانوا مرتالين بأمره والنبي صلى الله عليه وسلم فيه لظنه ثم جاءه الخضر ثمين الداري الذي رأوه للمسجد الكذيب الصحيح الطويل فأخبر به النبي عليه الصلاة فخطب به وأخبر النعم من خبر الجساد والزجاج وأن الزجاج موجود مكبل وهو في كوخ على جزيرة على وجه الأرض فهذا نظير من الضائف أن يظن النبي صلى الله عليه وسلم ظنا ثم يأتي الوحي فيُطوِّبُهُ فقولُهُ الذي اتزلَ لِهِ أَوْلَاهُ لنظنِهُ أن ننفعُ او الضَرْبِ ربما كان من نفس بني إبراهيم صورهُ عليه الله بعد ذلك جلَ أحاديثةَ التي ذكرنا ومن نظائرِ ما كان بناهُ النبي ألي على الظن حديثُ التأبيرُ أن نعلم حيثُ رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل المدينة يؤذرون التمر أن يلقيهونه فقال لهم ما أظنوا أن ذلك يغني شيئا فترقوه فخرج شيطا فاسدا فجاءوا إليه عليه الصلاة والسلام فأخبروا أنه إنما قال ذلك من عن على من ذهر ولم يقل ذلك جناعا على وشي وحلصت أن أكون هنا بعض الإبارات لأن للناس من يشغل في هذا الحديث قال الإمام النووي في كتابه الشرعي أو في شرع هذا الإمام المزلم بابوا عجوب اتثار ما طالب صلى الله عليه وسلم الشرع عنه دون ما ذكروا صلى الله عليه وسلم من ما الدنيا على سبيل الضعيف بقى ودور امتتال ما قاله شرعه ماكو كلامه. دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من ما الدنيا على سبيل الضعيف اي فجمت الامام النووي ثم ذكر حبيب تأذير النمكة الذي ذكره اول بروايات اخترت من الجمل منها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما اظن ذلك يره شيئا ما اظن ذلك يره شيئا والنبي عليه الصلاه والسلام لا يجبر على شيء من وانما هذا ظن في نفسه وفي روايه قال اننا عندما قال الشيخ للوالدين قالوا ان التمر ما نجا فقال انما علينا توبنا فلا تؤاخذون بالظلم ولا اذا حدثتكم ان الله شيئا فقولوه فاني من اكذب على الله لا ولكن اذا حدثت فلا الله شيئا فقولوه فاني لن اكذب على الله وفي روايه اذا فرضكم شيئا من دينكم فخذوه واذا امرت بشيء, بشيء من رايي فانما انا بشر فانما انا بشر الشيء ان ان النبي عليه الصلاه والسلام انما قال هذا الكلام حدث تدلل هؤلاء من قديم اظن والراوي فجاء الوحي فضل فضل وضل ومن هنا حرثنا على أن نذكر لك مظاهر مما ظن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء الوحي اكتخلاته فكانت العمد في الوحي لا فيما ظنعوه وللتالي ان الصلاة أن الضوء الذين مسخهم الله إذنًا وقال من بن إسرائيل إن وعليه فمقولكم أبناء القردة والخنازير أو أحفاظ القردة والخنازير مقولة باظرة لا بجدس ولا حتى إخوان القردة والخنازير وإننا يتكلم الإنسان برا هو صحيح ولو تمن فإنك تدوم على وجه وحيح فإذن اليوم الذين يعيشوا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلوا عليه فوض الجن وقالوا السلام عليك يا محمد أي الموت قالوا عليكم فقالكم المؤمنين وعليكم السلام والدعمة والغضر فأنجر عليها فقالت أما تمعت ما قالوا بل كن نبيع الاخبار ان منع انكر علينا لانه لم يسمع كلامه فاخبره انه لم يسمع قال اوما سمعت لا قلت علمه ليس المحيد فان ولا الان ولا فاشه ولا ذين واذا كان هذا مع اليهود الاعداء فانه مع ذلك المسلمين غير الاكثر اهل السنه الثلاثيين هذا الانباء الأولى وعشراء وأعجب لسماع بعض الثلاث مع احترالي وتقديري لمن يقولها عن المشايفنا يقول لك فلان هذا أسوأ من اليهود ونظار ومزد وقد يكون موشد أو يقول لك لواحد من الثلاثيين هذا كتاب جلب على الكند الثلاثا وهذا لا بغيير أقول نعود مرة أخرى إلى الآية ونولد سؤالا إذا كان هذا حدث في بني الظاهيم فهي في هذه الأمة مخصن؟ أي أمة النبي والله رسول الله روى إمام المخالي رحمه وبركاته الحديث لمالك الأشعرين قال لا يقودن منهم هذه أقوام يستحملون الحراء والحرير والقمر والمعاذي والحراء الزنا والحرير أي للرجال والقمر نعروفة والمعاذي ألاث العدل المسيطة ولا ينزلن أقوام إلى جنب ألم أي ينزلون للقرب من عالم الضرايا وشيء ضائف يروع عليهم بتاريحة لهم يأتي لهم الفقير بحاجة أي يأتي الفقير الذي معه ونيمات يترخ بها فيأتي إليهم فيسألهم الحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله أي يطير ويضع الألم ويمتق آخرين قردة وخانذير إلى يوم الغيارة ويمتق آخرين قردة وخانذير إلى يوم الغيارة فما تبر منخه هنا هو ارتكار المعاط والمجاهرة بها ومن هذه المعاط هنا المعامل وقد أطبحت هذه المحاذب فأشية كثيرة عملت لها البلوى وانتشرت في كل مكان ولم يدل فيها حتى المتاج وحتى والناظر يصلون وحينئذ فالمسطور فرضت الأناظر ليس ببعيد من بعض هذه الكمة لهذا السبب وفي حديث إمران هذا الحديث طبعاً من ذكره ما مرور إمار وهو صحيح لا مفعن فيه وقد شرب حوله العلامة وابن خذر رحمه الله ورد عليه إنه مرد ردوداً متباينة بين الحنف وغيره لكن أجمع على تقليطه ومن من أنف عليه وأغلط لحقه صاحب كفة الرعاة الهيثم الشابهي ومن من ضد عليه بفرور ابن الخير ربداً أمنياً بقيقاً وكذلك المصطلح وآخرون ومن من ضد عليه كذلك بمحجرة وقد قلده تقليداً أعمى كل من الخزاج المصري المعاصر وعفى الله عنه والقرضاري المصري المعاصر ومن قلده من ثلانين الحركة الإسلامية كالتران أو المحبوه عبد السلام أو من لف في فلك هؤلاء تقليداً أعمى لم ينظر حتى فيما قال ابن حزم وابن حزم غاية باستنظره هنا أنه قال هذا الحديث معلق حيث قال البخاري قال هشام بن عمار قال هشام بن عمار وقال هذه آلة وقد ذكر بالحجر أن المخاري لقي ميشانا عنه الحديثين في صحيحه مرصوله من غير واسقة والمخاري كما قال المطيم إذا جزن بالتعليق فهو مرصول لأنه أبعى عباد الله المحدثين عن الكذف أو التجديث كما ذكروا ابن غين محمى الله فالحديد مستحيل لا مطعن فيه ولا يطعن فيه إلا طاحب هوى وتحذق بعض تلاميث الدكتورة الترابي فقال هذه النثمورات لا تحرم إلا إذا اجتمعت وهو يريد بذلك أن ينشر تحريب المعادث فهو يقول أن المعادث لا تحرم إلا يجتمع إلى الزنى والحرير والخمر فنقول وهل الزنى لا يحرم إلا يجتمع إلى هؤلاء وهل الحرير لا يحرم إلا مع الثلامة وهل الخمر لا تعرم إلا مع الثلامة فما الذي جعل المعان تفلق إنه الهوى البيت وقد كتب ومن أخطر ما كتبه من أخطر ما كتبه في إباحة الأغاني ما كتبه فيوزن الجديع العراقي الأطل الممين لبلاد البقر حيث كتب الإجابة قوي جدا وفي غاية التلديث ومن ضلع عليه من ضغار الضلمة لن يتلم ولكنه في الواقع شبهات وقدت عليها من أفضل ما يقول من إنتاجين وكذلك من كتب كتابة أي من فيها خطر أن أرطاوي لكتاب الجديد الغناء والمصير على طول كتاب والسنة وكله أبطيط وينتكر فيه نصوفا إلا أن هذا الخصوص منثثا عن ذكرها في هذا الكتاب وأعني بقوله أغاطيك كل الحجة التي أراد أن يتوصل بها إلى ما قاله لا تتنبع إما أن تكون باطئة في نفسها وإما أن يستجدل لنصوص لغير موضعها ويكون احتجاجه باطرا أيضا ثم حديث عراه بن الحصير رضي الله عنه يرفعه إلى النبي الله سلم يقول في هذه الامه خص ونخص وقذف في هذه الامه خص ونخص وقذف خرج للتوكل الله مثل ذلك قال اذا ظهرت العلغيان وبل المناث وشرب الى الكمار والقيان في, في, في له المذكوره أبي مالك الذي لكم أنه وما خير فهذا هذالي حديثان دليلان أن هذه الهم أيضا معرفة للأصول المنطق فيها ومن أكبر ما يعدي إلى ذلك انتشار الأغاني والمعادل الذي اتمرأ عناه وَأَصْبَحُ لَا يَرَوْنَ بِهِنَا بَأْسِلْ وَأَصْبَحَ لَا يَرَوْنُ بِنْهَا مَكَانًا حتى أَصْفَرُوهَا بَنَا فِي مَتَاجِبِنَا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التهديد بالمسك جاء التهديد بالمسك في أحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام أَمْعَيْدِ شَلَّذِي قبل الإمام أن يحذر الله صورة أو صورة حمام أو يقرد رغضه رغضة حمام فهذا فيه ظلمة سارة الإمام وفيه وعيد وتهديد بالنفس وأيضا في الحديث الحيح الآخر استهوه ولا تختلفه فتختلفه وجوههم لا تختلفوا فتختلفوا وجوهكم ذكر العلاوة النووي رحمه الله رجعاله أن قولهم صلى الله عليه وسلم فتختلف وجوهكم له تأوينات التأوين التأمين الأول تختلف وجوهكم أي قلومهم فتتنافر ويحفظ عجرة من تبارض لأن خلوك إذا تنافر كل انسان ولّى وجهه جهة وذهب جهة الوضع والتأمير الثاني تختلف وجوهكم عن وجوه البشر إلى وجوه البوخة ضربةً أو حميراً كما في حديث ما يخشى بذلك أراثه قبل الإمام أن يحفر الله صوره واحده صوره, أهو. صورة أهو. هذا بعد ما استنبطوا ولا ما تفسير رغم ان الله تعالى وذكر ايه شيئا كثيرا فيها ايه الايتين من كلمتين ولقد علمهم الذين اهدى ولهم سته فقلنا لهم قوموا فافتتحين فجعلناها أي فَجَعَلْنَا هذه الرُّهُمْ نَكَالًا لما بين يَدَيْهَا أي لما بين يبي هذه الحادثة وما خلفها والمكثير يقول لما بين يدي هذه القرية والمعنى متقارب ومرحظة للمتقين أي ليحذر كل من أمر الله تعالى لمنحن أو نهاه عنه فليحضر أن مخالفة من الله أو اتحاير عليه خشة ليصيبه مع صار أعياء والله تعالى أعلم بصوار صلى الله وسلم وعلى الله عليه